تجد بعض التلميذ انتسبون للشيخ، فهم معه في كل شيء إن رضي رضوا وإن صخط على شخص صخطوا عليه بصخط الشيخ، وإذا رد عليه ردوا عليه وإذا تكلم بكلمة رددوها طاع العمياء وتعصب مقيد وهذا لو كان حق إذا كان هذا تقليد أعمى فلا يجرون عليه لأن هذا إمعه يعني إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساه أساه ولهذا الآن تعرف بعض مواقف الناس يعني من تعصبهم تعرف إذا غضب فلان يغضب لغضب فلان وإذا رضي فلان يرضى لغضب فلان هذا شيء معروف فإنه إذا كان الشيخ المعظم رضي عن فلان رضوا عنه ولهذا تحصل نزاعات بين الناس فقد يتدخل بعض المعظمين يقول لا أنا راضي عن فلان وفلان فيصطلح لأنه رضي عن الجميع وإذا علم رضى الشيخ عن شخص في خصومة مع آخر رضوا عن رضي عنه الشيخ وسخطوا على من يسخط عليه الشيخ إذا أين طاعت الله رسوله؟ إنما هذا تدي لفلان ترضى لرضاه وتغضب لغضبه وتوالي لموالاته وتعادي لمعاداته أين عبودية الله عز وجل أين النصرة لدين الله يعني لاحظ الآن هذه عبودية لبشر الولاء والبراء الحب والبغض المولاء والمعاداء إنما تكون لدين الله عز وجل ولو تأمل الإنسان أن هذه المعصية معصية لله وهذه الطاعة هي طاعة للشيخ فكأنه قدم طاعة الشيخ على طاعة الله ويقول من وال الشيخ فأنا معه ولو أنه عاد الله ورسوله أمر خطير يعني ليس بالأمر السهل ولهذا هذه الأمور يتهاون فيها الناس ولا يدركون خطورتها أكثر الناس الآن يعرف المعاصي الذنوب ويعرف البدع من حيثية لكن هذه الشهوات الخفية تخفى على كثير من الناس ولا يدركون خطورتها ولا يدري الإنسان أنه في الحقيقة أنه متدين لفلان ولو لم يصرح به فكأنه عابد له